Oh, وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عاب الله مِ لنَّ س م جدلُ فيَّ بغ ع م تَذ كد لَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَلَا يُخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا One of Quan وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ انْبَثَّتْ بِهِ زَرْعٌ